اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات واثبتنا وثق الموازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وظاهره وباطنه